يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تدهروا له بالقول كدهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أَكْرَمَكُمْ عند الله أَتْقَاكُمْ ان الله عليم خبير قالت الاعراب امن